ونسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون منه شائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قبر ان يتماس ذلك تعظلون به والله بما تعملون خبير فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَّ ۚ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذلك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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ بِمَا نُهُوا عَنْهُ ثُمَّ يَرُودُونَ بَيْنَهُمُ الْأَمْرَ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله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 فلا تَتناجَوْا بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ مَن نَجْوَى بِالشَّيْطَانِ يَحْزُنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّ شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم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 اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مئين لم تغن عنهم اموالهم ولا اولادهم لم تغن عنهم اموالهم شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا الائي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 كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أولائك حزب الله ألا إن حزب الله